yalamu yeyo yoyon baylamahiyamun innamal faddu haya innahu sirrun najaa امر الله الورى عن طري الرسل ان تحبوا بعضكم ذا خير العمل وجمعن للشتات انه سر النجاة و الله القلوب سره فتا قدات وبه تحيا الشعوب دع عليه تفخر هو قران الحياه انه سر وحيانا سر الندى انه سر, إنه سر عشق الندى عاشق الورد ندا فتسامت روه انه الحب بدا للبرايا سر الرو وتجفت سيرون نجا وا الى الله يقود انما هو هو حياه ان سيرون نجا انه سيرون كل حي يستقي منه آه. كل قلب يرتقي لو تزكى للسماء هو مسباح سرائه انه سر النجاة رفعه رحمه للبشرين لهم القلب هفا ضامئا للكوثر تكاسر منك اين انه سيرى